بسم الله الرحمن الرحيم عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَن نَّبَإِ الْعَظِيمِ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ كلا سيعلمون ألم نجعل الأرضم آبا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم شباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا نهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شبادا وجعلنا فراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء فجاجا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 فكانت ادوابا وسنيره الجبال فكانت ترابا ان نجهم لمن كانت منصادا ان نجهم لمن كانت منصادا للطاغين مآبا لابسين فيها أحطابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجعون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفاذا إن للمتقين مفازا حدايقا واعناب وكان وائب اثرابا وكاسا ذهقا لا يسمعون فيها لوا ولا كذاب جزاء ام من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يطوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون لا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَن أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ لا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَن أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابَا ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ فَمَن شَاءَ اسْتَخْرَجَ آبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا لن تني ترابا